بسم الله الرحمن الرحيم الف لا الم را تلك ايات الكتاب المبين ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته, ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم